فَلَا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذوهم يخوضوا ويلعبوا يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخدودون من الأجداد فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ يَهُمُ ماذابَ أَنِيمَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لكم من ُ بكُم وَي أَخِكُم إلَ أَجَب مسََّ أَجَلَ الله إذ جَ أَلَ ي أَخَر لَكُم تُم تَعلَّمُون طَالَ رَبّ إنت إ دوتُ قوَم لَلَ وَلَه فَلَِي يزدهُ دُ إلَافر وَإِ كُ مَد تُغُم ل تَ وطابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا